الٓمٓ مٓ فٓ ذِكْرٌ أُنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قل لَمَّا تَذَكَّرُوا وَكَم 119. قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءوا كنا ظالمين فلنسلن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظالمين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك ك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم في جماعش قليلا ما تشك.